بسم الله الرحمن الرحيم صادت والقرآن بالذكت بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أدلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناص وعجبوا أن Jadilah Alaih Teti Lawa Hidan. Inna Hada L Shaih Ungjab. Wal Talaq Al Malu Minhum Alim Shu Asburo Alaih Tetikum. Inna Hada L Shaih Yurada. Kalim, ma yduh u'adzab, am'induhu khazain rahmat Rabbik al'aziz al'wahhab, am lahum mulku al'samawat wal'arz, wa ma bainahumah, fal yartquu fil Kadzabat kablahun kawun ruhun wa adu wa firaun dzulul tadad, wa tharudu wa qudru tium wa asharul laykan, ulaiq al ahzab. In kullun illa وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدا 124. والطير محشورا كل له أواب 125. وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 126. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا <تصمان> بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسع وتسعون نعجا ولي نعجا فِلْنِيها فقالت فلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك من سوائنا عجتك ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّا فَاسْتَوْفَرَ رَبَّهُ وَنَابَ غَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّهُ لَذَلِفٌ وَحُسْنُ مَآبٍ يا Walau tak ikut hati, walau tak ikut hati, jadilah وما خلقنا السماء جَارُ الْمُتَّقِينَ كَلْفُ الْجَارِ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ فقال إني أحببت حب الخير عذكر ربي حتى توارت بالحجاب أردواها علي أتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان Kemudian, maka aku berkata, "Ya Tuhan, berilah aku kekuatan dan berikanlah aku kekuatan untuk menguasai dunia ini. Aku tidak akan membiarkan siapa pun menguasai dunia ini selain وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الضَّرَاسَةِ هَذَا عِقْتٌ أُنَافًا أَوْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّنِي وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابًا أُرْكُبْ بِرِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُهُ بَارِدٌ وَشَرَابًا وَوَهَبْنَا Rahmatan minna wa thikra liu lil albab, wakhusbiyadik dzif fazdribbihi, walla tahtith. Inna wajdalau sabira. Naimal abdu, inna hu awab. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلك فيه كل من الأخيار ما أرى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قصور الطرف أدراب هذا ما توعدون اليوم. 126. جهنم يصلونها, جهنم يصلونها فبئس المناد 127. هذا فليذوكوه حميم وغساق 128. وآخر من شكله أزواج 129. هذا فوج مقتحم لا <تصفيق> مرحبا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوث عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أمل النار قل إن وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بينهم العزيز سَيُن إِن يُحَايِلَنَّ إِلَّا أَنَّمَا أنا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ ظَلَمَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نِخَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا وقال له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر كان من الكافرين وقال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك استكبرت قدني <تصفيق> من أنتك لا أغو أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أمل أن منك و من تبعك منهم أجمعين والماس أنقَم وما ننال المتكلفين إنه وإلا ذكر للعالمين ولا تعلم.